وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَاهُ إِلَيْهِ أَخَاهُ أَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَاهُ إِلَيْهِ أَخَاهُ قال إني أنا أخوك فلا بما كانوا يعملون قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا